بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تزوروا الظن بالبعض فانكم تظلمون ليعذذب الله الكذب ويقضون بين الناس كما ولا يخذلون الا الظالمين لفافحش من مبلنه وَاتَّقُوا حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَجَاوَزْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي مَا يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ غَدًا فَعِذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ العَذَابَ لِبَعْضِهِمْ لِيَذَّاقُوا وأشهدوا ذوي عجل من يديكم وأقيموا شهادة لله ذالث من من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يستق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ثم وحسبه إن الله بامر أمنه قد جعل الله لكل شيء من قدر ولا إذنا من الروح يحيي الإنسان إن مثلث إن ننسوا مغايب ثلاثة أشهر والنائي لم يحضوا وعنى في الأحبال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يسر الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزلمه إليكم ومن يسر الله يكفل عنه سيئة ويعظم له أجرا أسنوهن من حر فكنتم من uh <laughs> لِكُم مِّن نِّعْمَتِ رَبِّكُمْ وَمَا هُمْ بِهِ كَاهِنُونَ وَإِن كُنتُم عُلاهِ حَمَلٌ فَانفِقُوا عَلَيْهِ فَانفِقُوا أَنَّى حَتَّىٰ إِذَا ضَعَن حَمْلُهُ فَإِن أَرْضَعْنَا لَكُمْ بَأْتَهُنَّ لَهُ ذُكْرُهُنَّ وَاسْتَلُبْنَكُمْ دِمَاءُهُمْ وَإِن سَعَى شَمْسٌ فَتَرْضِعُنَّهُ صِغَارًا قدر عليه للقبو بل ينفق مما آتاه الله لا يتلط الله نفسا لله ما سيدعل الله بعد عسر يسرا وكأن من قرية عتت عن نذر ربها ورسله فحاسلناها حسابا شديدا وعزلناها عذابا مترا فذا قسردان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عز الله لهم عذابا شديدا سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا يا الناس تجري بالتحت خالدين فيها أبدا قد أحسن الله نورصا الله الذي خلق سبع سماوات, سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله